إذ ج ا ء ك موسوعه من ف ق ك م ومن أ ف ل منكم إ ذ زاغت ا ل ن ا هناك ب ل س ا ل ن ن و ل ع ل و ز ل ز ا ل ا شديدا ي وإذ ق و ل ا ل م ن ن ا ا ف ق و و ل ذ ي ن وعدنا في قلوبهم ل ل مرض ما ا ه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 نؤتها أ ج ر ه ا مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن ك أ ح د من النساء إ ن اتقيتن, اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض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 ومن ا ا ل ح ف ف ظ ي ن ر و ج ه والحافظات و ا ا ل ذ ك ر ي الله, كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان ث ي ر والذاكرات وأجرا الله عظيما لهم ك مغفرة أعد وما لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ا ان يكون لهم الخيره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 ولا أ ب ن ا ء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أ ي م ا ن ه م واتقينا ل ل ه إ ن الله كان على كل شيء شهيدا إ ن الله و م ل ا ئ ك ت ه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 فقد ا ح ت م ل و ا بهتانا و إ ع م ا ي ن ا يا أيها ا ل ن ب ي ق ل ل أ ز و ا ج ك و ب ن الاسلاميه ت ك ل ؤ م ن ن ن ي د فلا ي ي ؤ ذ موسوعه ك ا ا ن ل ل ف و ا ل م ن ا ف ق و و ن ا ل س ي ن للعلوم ر و الاسلاميه م ر ن في ي ن